ن ت ا ر ف ا ل ل د و ص ن ا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج الفنان اسماعيل ياسين لنبتدي ان ي ب ت د ى يعيط من التاثر لا انا في ا ل ح ق ي ق ة في ا لبست ح ق ا ل ن ظ ا ر ة عشان بس أشوف ارد عليك ازاي <تصفيق> <تصفيق> معي. أنت بس قدام الناس. اه اه اتبست افل انت مرار تظهر اه بست ومتيالي الناس معي قدام متنكر على في في حالة وهي. على الاقل انك انت تنك وهي فممكن بالمناسبه دي تجرب حظك اللي انت ب ا ل ض ب ط س ن ة ك م س ن ة يعني في ستاشر سبتمبر س ن ة الف وتسعمائه سبعه وخمسين هبقى عندي يا اخويا كده بالتمام والكمال خمسه واربعين سنه خمسه <تصفيق> واربعين <تصفيق> حقيقي ما شاء الله يعني عيني عليك ب ر د ه مش باين عليك لا هو مش باين انما داخليا مبين جدا <تصفيق> طب السبغه يا غصتاف طاهر ما بتخليش حد بيبقى عنده خمسه ا ي ن طب ف ك ر داخليا يعني انت تاخد كم سنه بالظبط داخليا عندك كم س ن ة غير ا ل م ر ق ب ه طب ا ل ح ق ي ق ة احنا سمعناك كتير قوي بتضحكنا اه لكن مش قادرين نفهمك أ ب د ا يعني ليهم ف... يعني ل غ ة للعقل ا ل لا أ ص ل ا م ا ك ن ت في أ ي موقف يعني كنت ب ا ل ب ا ن فيه وتتكلم جد يعني آ ه ففكر دلوقتي هنحاول ننتجك في الحكايه دي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بتعرف تبقى جد أ ب د ابدا ها؟ <تصفيق> ما ت ع ج أ ب د لا مو يعني في ا ل ح ق ي ق ة التملي شعبي العظيم تملي يحب يشوفني ن إ س انما ضاحك إنسان لأنه هو تعود على إنه يشوفني هو تعود ل ي ببحقه ح و ل إ ض ح اذا ق ه فيعني ماهيك ماهيك يعني إنما إ جيت ل ل ح ق ي ق ة الفنان له متعبه ا وله م ا ص ي ب ه وله حياته ا ل خ ا ص ة إ ذ ا يعرف بيها الشعب آه. لازم يتعب معاه وزي ما بيشاركوا في انه ب ض ح ك و ا واطيب لك انه حيبكي م ط ر ح ه وبدله ميه في الميه الله يخليه من حيث فنك وشهرتك وثروتك لكن يمكن ورا ا ل ق م ة ديالك زي دي ما انت بتقول طريق طويل من الكفاح طبعا هل انت ترى تعرفت في ب د ا ي حياتك وكاد ظروف ن ش ئ ت ك ايه باختصار ل ا ظروف نشاتي انا من م د ي ن ة السويس、أي. وبعدين الظروف ان انا خدت ست ة جنين من ست ة م و م ي وهربت على مصر لان ناس قالولك ص و ت حلو وبتاع ه وجيت معهد الموسيقى طبعا لقيت ا س ل لانه كان في الصيف وبعدين طبعاً كان دا سنة يعني و ب ب ع د ي ن ط ع ا ده س ن ة ي عندي ي وانا ن ع تقريبا ب ا ل طبع فشل ك ا ن اه وجيت طبعا هنا وشاب طايش وكان معايا ست ا ج ن ي ه طبعا انا ما ب ش و ف ه م ش ضيعتهم وبقيت محتاج في مصر اروح في اذنين ليا ولاد خال كانوا بينزلوا عند والدي باستمرار وكان بيكرمهم وبعدين رحت و قالوا لي جاي ليه اول ما شافوني جاي ليه قريبتم قالوا لي طيب وجاي فسحه قالوا لي روح معها للموسيقى عشان تتعلم الموسيقى وحده م ع ر ف ايه قالت ا و قالت ليه يا اخوي احنا اخويا ما نحبش حد يبقى فعلتنا مطرب قال يعني المطرب ده مثلا ي ق و ل مخدرات والدفاع ن ا ا ه ي ل ظ ر عكتتني تبسوهم ي ن ي ما ت ح م ل ت ش و بعدين مشيت بقى خلصت الفلوس باقي ماشي في الشوارع و اروح يعني مش قادره اقولك كنت بنام فيهن علشان دي ح ا ج ة م ؤ ل م ة طبعا الا اذا كان يعني هي في ا ل ح ق ي ق ة ان انا كنت الف طول النهار و مكنش ا ا ليا شغله و ما كنتش اعرف حد في مصر و بعدين ادور على ح ي ث انام فيها كان اخر م ل ج أ الواحد بينام فيه او انا كنت بنام فيه هو السيده زينب و ب ق ي يعني ت م ث ل ا ن ا م وبعدين ا ل ر ا س ي ل ه م ا م ب ت ا الجامع ع ي ر و س ن ي برجله ك ويقول له ام لغاية معلموني ويعني هو كان في السيدة معلموني طول الليل ويعني في زينب هو ب ت قوم ى فاتحاً ا لغايه م انا و معلموني ن لان انا ي معايا ل ما كانش ف وشو حالت تبطالة بقى د فلعس وهدومي تسخت وبعدين اخيرا لما اضطررت ا ل س ي د ة زينب رحت في جامع في, في سيدة زينب س برضو ا مراسينا ه م رحت يا عيني احتفت اروح بين طب اعمل ايه رحت دخلت في جامع مراسينا لقيت ز ح م ة استخبيت ورا الباب من تعبي نمت بعدين لقيت واحد يصحيني قالي ل قوم قومت قالي تسمح تيجي زيك قالي انت اللي سرقت طعم الشاي ولازم ن وجيت بدك قلت له والله العظيم انا ل العظيم اول مره انام عندوكه هنا م لم ا ب د ابدا ق ل ك ن ا شيخ الجامع رجل طيب حكيت له حكايه وقلت له ا ه ر ا ت من ابويا وخدت سته ا ن ي ه و... وابويا تعبان وانا ع ا و ز د س ا ف ر اسويه اروح ف ي ن اسوي انها رجل ا طيب ع ط خ د ن ا على بيته غتل ه د وقال م ي و لي ا ب ن عشان ما تنزلش لابوك م ب ا د ل و ا د ا ن ي خمسه وثلاثين قرش وكان الركوب بثانيه وثلاثين و ن ص مش فاذا و ص ل ت كنت دلوقتي يعني إيه بتشوفني يعني ربنا مرفع عني يمكن عشان ل أ ن ا استحملت التعب و ا ل غ ل ب و ا ل ش ق ة و ا ل م ر م ط ة حتى اني وصلت الى هذا ولذلك ربنا بيديني و بهذا ي ي ي د ن ب الشعب الجميل الحمد لله. الصور ل اسماعيل ل ه طيب يا أستاذ اللي انت بتدهلنا دي لازم تؤدي بينا الى انك انت خرجت من ص ا ل ة ودخلت ص ا ل ة وخدت م ث ل اجور أ ب س ي ط ة جدا في ب د ا ي ة عمدك أ ن الازمه أ و م استغلت استغلت عن المرحوم عند ع الدين سنة خ ومره ن ا ل خ س ة جنيه ج ونص, الخمسة جنيه ونص دول كنت دول ب م أ سموكن بعشرة سار. وكنت باكل بالتنين بعشرة سار ي ج ونص و ن الظروف م منهم و ع مونولوجات منهم ومثل منهم وبعدين مرت الأزمة ومرت, ومرت الأيام. وبعدين ا و م ر ت ا ل أ ي ا م وبعدين جت ا السينما إ ل الا إن ا ظ ر و دلوقتي ف مهي زي ل ل أ و ط ب ع ان ي ع ي السينما عندنا لم ا ب ق في ا ل أ و ل الناس ا ت د ت الوعي والسكوب و ا ل أ ل و ا ن لما ب نعمل ي ي ج احنا ن فيلم ط ب ع القصص ا عندنا أ ص م ح ت ض ع ي ف ة ش و ي ة ب ا ل ن س ب ة للي بيشوف الشعب أ ك ث ر و أ ك ث ر والدنيا بتتصور ودي لقود شوف دائمكة فيه طيب فيه طيب تعمل الحديث عن السينما انت عاود بمناسبة عن أيوة في نقد بيوجه أ س السينما س ا ل المصريه وهي ان الوجوه ما بتتغيرش وبيوجه、آه. هذا كمثال عليك انت بالذات انك انت بتظهر في سبعه عشر او ث م ن ي ه ش ر فيلما فبتستهلك الوجوه ويبقى ب الجمهور ي عاوز ن ي ع وجوه جديده ة الحكاية في دي الشيء بيحب الشديد ممثل جديد رائح اقول المنتج لك ممثل لك اقول لك ل ما م ه ع و ل س ه ح ب ي ح في سوريا و ل ب ن ا ن و ي ا س ر ح حشتروا مني بهذا الاسم ولا ما يشتروش يقول ك قلنا اسعد نفسي ليه انا اروح لاجتماعين على, على فلان على خليل على سيد على محمود وهو بقي فيلم وهاتوا اسمعين هنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و... كمان يعني ب يبقى الوجه جديد لسه عاوز ط ب ع ا ا ل ت ب ط ب ة و ا ل ح ن ي ة والشط الضئيل ل اشتغلوا مثلا ي يقولون والله ع ي د ه تاني والله احسنت والله ابدعت لا المخرج هنا صعب ج و ي والمنتج بيقعد متنمر عشان ل الفيلم ب يشتغل من غير مثلا ما ث ل ما ب يجيب ن ت ي ج ة ووجه جديد عمال يطرقش ع ي